رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا, قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من من افترى على الله الكذب وهو يدعى, وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئون نور الله بأخواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة على تجارتين تجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله.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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبون ان نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين آمنوا كنوا أنصار الله قال الحواري كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاره إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله